يا جنود الشام يا جند العراق يا أسودا في وجوه المعتدين يا جنود الشام يا جند العراق يا أسودا في وجوه المعتدين أنتم للدين نور وامل أن انتم جند الإله المؤمنين أنتم نور توهج ساطعاً في وجوه المسلمين البائسين انتم وعد إلهي ماضى من لسان محمد ذاك الأمين يا جنود الله هيا حرروا أرضنا من كل طاغوت اللعين يا جنود الله هيا اقبلوا اخرجونا من سجون الكافرين اشعلوا النيران هيا اشعلوا اشعلوا في وجوه الخائنين اشعلوا النيران في اجسادهم أشعلها بالقنابل والكمين نحن جند الله في أرض الوغى قد سجدنا في سجون الظالمين ما راضينا بالمذلة والهوان ما راضينا قول كذب هي، وانبارينا باللسان وبالسينان ندحر الطاغوت والشيخ اللاعي ذلك الشيخ الذي باع الجنان في قتال المؤمنين الصادقين واشترى بالدين دنيا ومتاع وانبرى للكفر سيفا ومعين يا أسود الله هيا اقبلوا فالقلب أرهقه الآن